inna alhamdulillah asmahu al-a'zham wa astaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina la ilaha illallahu ghayru illahu wa ala يا رهب الذين آمنوا صغوا الله حقا قاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أجمها الناس اتبوا ربكم الذي خلقكم من نفس مراهلة وخلق منها زوجنا وبذ منهما رجالا كثيرا ولزاءا واتبوا الله الذين كانوا به والأرحام ان الله كان عليكم غليبا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن ينقض العهد ورسوله فقد فاج فاجعا عظيما الا وان اصدق الحديث كلام الله تعالى واحسن الاله فهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصبروا لهجزاتها وكل مهجزة من وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار أما بعد وإن المسلمون ويقوم الله عز وجز في سوى ثقاف أعوذ بالله السميع العليم من الشيط والعليم Between then you ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وزيناها الايكته وقور جب كل كذب له حق <تصفيق> وعيد ازعي هذا الخلق الاول يُبَارِئُ مَا يَنْثُرُ مِنْ قَوْلِ ٱللَّهِ لَدَيْنَا رَطِيبٌ من وكي ي حم ن كان له غلق أو هل غلق والعاظمة المتقين ولا عدوان إلا عن الظالمين وأشهد أن لا إله الله بعده لا شريك وأشهد أنه حمد من عبده ورحوله خاسم الأنبياء وإمام المتقين أما بعد أيها نسلمون فإنه مما لا شك فيه ولا غيب أن من أركان الإيمان الإيمان في اليوم الآخر كما جاء ذلك مصرحا في حديث عمر بن القطار في صحيح الإيمان المظلم المشهور لحديث جبريل عليه السلام وكما قال عز وجل ليس الجر أن تولوا وجوهكم قبل المشرح والمضرب ولكن الجر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ويدخل في الإيمان في اليوم الآخر الإيمان شيء بعد الزوت من فتنة القبر وسؤال منكر ونكير للعبد من في قبره ونعين القبر وعذابه حتى يكون العبد من المتقين حقا وصدقا برهان عنا بالقبر أيها المسلمون أحاديث كثيرة وآيات كثيرة وحسبنا أن نذكر في هذه الرجالة حديثاً حديث حديثاً قرائب العازب المرضي في السنن الأربعة وغيرها يقول قرائب العازب رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد أي ولما يكفل هذا المجل بعده فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير من شدة أشوعهم وخطوعهم لو أن الطير حل على رأس أحدهم لظن أن هذا شجرة لست قرر من شدة أشوع قال قراءة عادة وذي ابي الله صلى الله عليه وسلم عودا عضو طير فجعل الطائر مع لي وتقدم في ارض فرفع راسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر استعيذ بالله بالله من عذاب ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا أحوال الناس في مبورين وأنهم ضخمان مؤمن وكافر قال صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انتقاع من الغرية وإقبال من الآفرة نزل إليه ملائفة من السماء بيض الوجود كأنه جوههم الشمس معهم كفر من أكبال الجنة وحنوض من حنوض الجنة مصق من مصق الجنة حتى يجلس منه مدى البصر ثم يجير ماء الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه حتى يجلس عند رأسه ميل وليس بالسنة أيها المسلمون دليل على أن ملك الموت اسمه إسرائيل وإنما اسمه ملك الموت يدخل الكونيته فاذكر اني يقول للعبد المقتني ايتها النفس الطمئنه اخروجي إلى مغيره من الله والافوان قال تخرج بتدقيق كما تفيض قطره من سقاء كما تفيض قطره من الاناء تخرج بسهله وتنصب فيكون هذا كل موقفا فاذا اقدرها لم يدعوها أي الملائكة الذين يعينون ملك المورة لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك كفل وفي ذلك الحنوضة ويضرد منها كأطيب لفحة نزك وجدت على وجههم فيضعدون بها فلا ينغرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الضوء الطيبة فيقولون كلام بن كلام فيقولون كلام بن كلام بأحضر أسماء التي كانوا يستخدمونه بها الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فينجح له فينشجعه من كل سماء مقربوها من الملائقة إلى السماء التي تريها حتى ينتهى لدينا السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في علي الجين اكتبوا كتاب عبدي في علي الجين وأعيدوه من الأرض فإني منها قلقتهم وفيها أعيدوه ومنها أخرجوه من دارة قال فترعات روحه في جسده فيأتيه ملكان في جنة أن تسمى الملكين منكر ونخير فيأتيه ملكان فيجل فيقول لا لله ما ربك فيقول الله ما دينك فيقول ديني الإسلام ما هذا رجل الذي مئف فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لا له وما علمك ماذا علمت بعلمك فيقول قرأت كناب في الله فآمنت به وصدقت فينادي منادي من السماء أنصدق عبدي فأبرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويوسع له في قبره يوسع له في قبره مذ بطره قال ويأتي إلى رجل حسن وجم حسن الضيابة خيب الريح فيقول أبشر بالذب يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجمك الوجم يأتي بالخير ويديه بالغير فيقول أنا عبدك الصالح فيقول العبد الرؤمن رب أغني الساعة حتى أرجع إلى أهدي وماريك وأن العبد الكافر إذا كان في انتقاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة زود الوجود معهم المسوح أكفال من النار معهم المسوح فيجبسون منه عند الزفر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عباسه فيقول أن يكون النفس الخبيثة وقود إلى سفق من الله وغضب قال فتفرق روحه في نبرك فينتزرها كما ينتزر السفود من الصوف المجلود السفود هو نور من الشوك معروف لديكم فينتزعون روحه كما ينتزر السفود من الصوف المجلود فيخذها نورها يصعدون في روح هذا الكافر يصعدون بها فلا يدركونها على ملائئ من الملائكه إلا قالوا ما هذه الروح الغبيه او يقولون فلان بن فلان باخذ اسم الذي كان ثم في هذه الدنيا حتى ينتهي به لزمه الدنيا فيستفتح له فلا يستقبل ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل في سم الخياط وسم الخياط هو ثقب الحبرة لا يدخل الكافر الجنة حتى يدخل هذا الجمل الضفر هذه الضبرة في الحبرة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين من الأرض شفلا فتقرح روحه طرحا ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأن ما قر من الشماء فتخططه الطير أو تهدي به الرئيس في مكان سعيطا فتعالض روحه في دفله ويأتيه ملكان فيجل الثالث فيطولا لله. ما ربك فيقول ها ها لا أدري فيقول لا ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقول لا هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنه فوجهك الوجه يأتي بشر فيقول أنا عملك الغبيب فيقول رب لا تنساعد في رواية الرغا ثم يقيض له أعمى أظم أبكم وفي يده من في يده حديدة لو ضرب بها جبن كان ضرارا فيضربه ضربة حتى يصير ضرابا ثم يعيبه الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة مقرأ فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الزقلين أي إلا الجن ومنس الله عز وجل أن يعيبنا من عذاب القمر عباد الله لمفه هذا فليحمل العابلون لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أذن أستغطوك وأتوه إليك